بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بقيمه الانعام إِلَّا ما يتلى عليكم الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحنوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الاقلاء وَلَا أَمْنًا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ الرَّبِّ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيح وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عليه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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ النِّدَاءٍ فَتََّمُ صَعيدًا طَيبَ فَمْسَحُ بوجوهِكُم وَأَيدكُم مِنْ ماَا يُريد اللهَّهُ لَجَعللَ عَلَكُم مِنْ حَرَج وَك يريد لطَهِرَكُمْ وَليوتَِّ نِعمَتَهُ عَلَكُم لعََّكُم تَشْكُرون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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم وله جنات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 ما لم يأت احد من العالمين يا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين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 يأتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق قرب قربانا فتقبل من احدهما فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء تاقيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تاقيه فأصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انغه من قتل نفسا بغير نفس انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله واجاهدوا في سبيله واجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثلهم معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإنجيل وَآتَيْنَا غُلَامًا فَرَقْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِخْوَتِهِ فَكَانُوا لَهُ قُرَّةَ عَيْنٍ نُّوحًا وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 لكل جعلنا منكم شرعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أَْ يُغََِّ نَامَنُوا لَا تَاتَّخِذُ اليَقودَ وََّ صَارأَْلَ بَعضُهُمْ أَلاءُ بَعض وَمَيتَوَّهُم مِنْ كُم فَإِنَّقومُمِنهُم إِ اللهَّ خَ لَا يَحذٍ قَوْمَ الادِمِين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 سيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة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 وَمََةَ وََّ اللهَّ غ رَسُونَمُوا وََّ بِ نَآَنُوا فَإِن خِزْبَ اللَّمُ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 وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ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 انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما امقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين وَلَو أن هْلَ الكِتابابِ آمَنُ وَاتَّقَولَ كَفَّرونَا عَنهُم سَّئاتٍهِم وَلا أَدُ خَلْناغُم جََّاتٍ النَّم وَلَو أنهُم أَقامامُ التورَاتَ وَالإِجلَ وَمَا أُنزِلَ إلَيهِم من ربهم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 فَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بَلِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلُ الطعام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 ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون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 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ مَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ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 لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ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 لئن عثرنا لانهم استحق اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فينقسمان بالله شهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا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 وَإِن تَافِلَغُم فَإِنَّكَ أَ تَ العزيز الحَكم قَالَ اللهَّهُ هذا يَوْم ي فَعُ الصَّادِقينَ صِدقُمْ لهُم جََّةُ تَجرِيمٍ تَ تحتِأَنَّ رُخَادِدينَ فيِيهَا أَبدَ